بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. يعني هذا البحث عندما كنا ندرسه للشباب الثانوية الشرعية يعني هذا موضوع عندهم ذو شجون لا. يعني يبتسمون عندما تقول لهم سندل بحث الزواج الكل يبتسمون وهم يا أخي في الخامسة عشرة سنين وقل له لماذا نضحك؟ قال يعجبنا هذا البحث يعجبهم هذا بحث بحث جذب فالزواج حقا الزواج له فلسفته في الإسلام له فلسفته التي جوبهت من تيارات كثيرة غير إسلامية طبعا لأن كل أمة كل غياة فلسفته حول القضايا الكبرى في الحياة ومنها الزواج ولكن الرؤية الإسلامية والفلسفة الإسلامية للزواج ظهرت آثارها الإيجابية وظهر صدقها بشكل جديد مع مرور القرون يعني تتصور في أوج الاحتدام الحضاري وأوج التنافس الحضاري ما بين الدول العظمى كثير من الدول العظمى لا تخشى من قضية المواجهة بالسلاح والمواجهة بالاقتصاد ولكنها تعاني من سلاح لا يمكن إيجاد حل له عندما تسمع مثلا مثل روسيا ألمانيا لا أمريكا ما عندها المشكلة أنا عندها أجانب منهم خليط خليط أكثر شيء دول إسكندناتية تسمع أن هذه الدول المهددة بالزوال تشوف النهاية طبعا سيحل حرب نووية يعني أم سيأتي طوفان كطوفان سيدنا نوح لاحظتم ما السبب سبب قضية فلسفة الزواج ما بين الشعوب ما بين الأديان ما بين التيارات الفكرية اسموها أمم مهددة بالإبادة الطبيعية السبب نسبة بوكية تفوق نسبة الولادات مثلا عندنا في سوريا عندنا في مغرب قريبين عندنا نسبة الولادات 3.8 ما بين 3.2 ما بين 3 يعني كل اسرة لديها ثلاث اولاد وسطيا وسط ما بين يعني إذا قسمنا عدد الذكور على عدد الاولاد الموجودين يعني وسط اللي بيهني اقوضهم الوسط ما عندنا تقريبا ثلاث اولاد الى اربع اولاد في كل اسرة بينما في كثير من الدول واحد فاصل اثنين واحد, فاصل واحد فاصل تكون دول يعني شجعت على ال... نعم بينها نسبة الوفيات قد تكون أعلى نسبة اثنين فاصل اثنين أو تكون أقرب أو تكون متشارجة في دول لا في دول نسبة الوفيات أعلى من نسبة الولادات ما السبب هو فلسفة الزواج لأن الزواج حتى في الإسام نابع عن شيء نابع أن الإسلام بأحتامه عندما تعامل مع الإنسان تعامل معه بموضوعية وبعقلان يقين. عندما خلقني الله عز وجل فطرني على دوافع أساسية عند يقول علماء النفس الدوافع هي الاحتياجات الملحة جدا هذه الدوافع الأساسية هذه الدوافع الأساسية شيء فطري فطر الله عليه الخلق جميعا الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى العاطفة، ااا الحاجة إلى الاجتماع، يقول ولذلك يقول علماء فلسفة ال ال ال الإنسان اجتماعي بطبعه بفطرته يحب أغلب الناس يحبون أن ينتقروا غيرهم لا أن يعيش من منفرداً. من فهذه سمة الدوافع الأساسية أي الاحتياجات. الضرورية التي فطر الله عليها كل إنسان منها كما قلنا حاجة قوية جدا علماء النفس أكثرهم يقول أن أقوى دافع واحتياج عند الإنسان هو الدافع الجنسي أقوى دافع هو يعني ملح جدا بالتكوين الجسدي والعقلي عند البشر والدافع الجنسي ولذلك تعامل الإسلام مع هذا الدافع, الدافع هو أقوى دافع وهو شيء فطري بالإنسان تعامل معه بموضوعية حب التملك عند الإنسان وإنه لحب الخيري لشديد شيء فطري نرى أن الإسلام شرع ما يلبي هذا الشيء المغروس الفطري فيني كذلك هنا عندما نرى إلى فلسفة الزواج فلسفة الزواج ليس فلسفة دينية فقط فلسفة بشرية أنا عندما أنا كفيلسوف يا أخي ألماني ولا أتأكد أن أقوى من أقوى الدوافع عند الإنسان دافع الجنس ولكن ليس الإشكال أنه من أؤثر بذلك الأقرار بذلك وكيف تلبيت هذا الاحتياج هنا تأتي الفلسفة الشعوب الفلسفة الأديان الفلسفة التيارة الفكرية الموجودة الفلسفات والرؤية التي اعتمدتها كثير من الدول لإشباع هذا الاحتياج هذه الغريزة أدت إلى فنائها أدت إلى فنائها والخطير أن هذه مشكلة في بعض الدول غير قابلة للقلب حسم ما الأمر لأنه لا يوجد مجال لإصباح لأن الأمر يحتاج إلى عقود من الأجيال حتى تعيد لأنه أنت عندك وفيات تمام فهذه الأزمة التي نتجت عن رؤية إشباع الحاجات الغريزية عند البشر وصلت إلى مرحلة بسبب السوء والتعصر من الاستخدام إلى مرحلة غير قابلة للإصلاح قد يحتاج إلى أجيال حتى نعيد الاستقرار والأمن الأمن الوجودي للأمم حتى يصبح نسبة الولادة على النلوغية الإسلام لا الإسلام حرم السفاح ماذا يعني السفاح هو اسم من الأسماء الزنا ولكن السفاح يطلق أيضا على قضية إشباع الرغبة من غير هدف الممقصد والله مجرد إشباع أش... أه... أه... الربّي. طيب أين ما وراء ذلك مقاصد الزواج في في في الإسلام ما هو مقصد الزواج؟ سر سنرى أننا عندما ندرس مقاصد الزواج أه... سنرى في السنة الإسلام في قضية الزواج سنرى تأسيس ذلك على بعض الأحكام الشرعية في قضايا الزواج المعاصر. إذن إخواني الزواج هو قضية جدا مفصلية بفلسفة أي شعب لأنه يحافظ على أصل وجود البشرية على أصل وجود وليس أمر أمر كمالي وليس أمر كمالي أبدا الخلل والفساد في فلسفة مفهوم الزواج عند كثير من الشعوب والدول أدى إلى خلل لا يمكن الآن اصلاحه او تعديله آآ الزواج آآ في الاسلام هو بديل طبيعي في حالة المنع كيف هذا اسلوب تربوي ومنهجية اسلامية اصيلة تمنع شيء تقدم بديل وانا انت يعني تضيع الناس تمنع شيء تقدم بديل مشروع عندما نقول الزنا محرم طب يا يا رب أنت وضعتها بأقوى دافع عند البشر هناك بديل الزنا محرم هناك بدائل الربا محرم هناك بدائل في في التملل صحيح يعني في دائما باسلوب التعليم والتربيه لا تقل لا اعطني بديل فتح قل ما نتعلم أنه بالنهاية عندما تمنع الطفل أو الشاب أو الفتاة من شيء أن تطلق بدائل أنه هو بدائل سيفعل سيفعل عندما تقول له والله الغناء كله محرم بكل أنواعه وأشكاله واصف كله محرم طيب يا أخي شيء فتطلب الإنسان وحب صوت الجميل يترغون في بدائل إسلامية عندنا لا. راقية يعني احترافية جميلة تغني عن قضية السماع للغناء الماجن أو الفاحش أو المتناقض مع مع مع العقيدة والقيم. ده بدأ. أما تقول لها لا تسمع غناء لا سيسمع. هذه قضية لم تنتهي منذ 1500 خمسمائة سنة. إذا أردت أن تحتوي الناس ضمن الشريعة، قدم لهم بديل. الله جعل بهم أقوى دافع بشري موجود. بالدُن حلَّه الإسلام قال. هناك حل. لي هي قضية تشريع الزواج ضمن ضوابط ومعايير تتناسب مع الحكمة والمقصد من الزواج، ولذلك أنا رأيتهم، قد درستهم حكمهم، هي ليست هيكما حكمه حكم الزواج، <تصفيق> بعد أخ ما يتحدث حكم؟ سنة،, سنة سنة سنة <تصفيق> فعلا حيني يكون واجب عنه الصلاة واجب عنه ما يكون واجب ولله على ناس في يكون بيك يستطاع <تصفيق> إليه حياة أخواني العلماء بحثوا بقضية الحكم من منظور آخر ليس قضية اختلفة اختلفوا في مبرر لماذا اختلفوا شاب غني كامل الخلقة ولكن ببيئة يعني يكاد يقع بالتبائير والمحرمات يعني بيئة فيها مليئة بالنغرية والفتنة. هل نقول الله سنه؟ يعني هو على شكل زنا على على شكل زنا أو الفتات كذلك. هل نقول الله بحق أن هو سنه إذا بدأ يتزوج قد ما يتزوج؟ وما عنده أي مانع؟ لا جسدي ولا مالي. بالعكس هناك دافع قوي. لزلف والبيئة التي يعيش بها. ثم نقول أن والله حق والسنة. فالعلماء قالوا عندما نقول حكم بالشريعة ماذا يعني؟ عندما نقول حكمه في علم الأصول عندما نقول حكمه ماذا يعني؟ دليل. لا. من الكتاب والسنة. عندما نقول حكمه ماذا يعني؟ حكم البيع، حكم الزواج. إباحة تحريم. نضع بين التحريم والإباحة. و... نعم عندما نقول الحكم حكمه أي واحد من خمسة أحكام تطلع عليه. اه تمام. هذا ما يسمى الحكم التكليفي. الحكم الشرعي. عندما نقول حكم الزواج أي هو واحد من خمسة أشياء في الشريعة ما ما وجود خمسة أنواع من الأحكام. نعم. وعند بعض المالكية والحنفية جعلوها صر ولكن بالمؤذنة نفس الشيء. صح. التي هي إما يكون لا صحة لكن من الحكم الوضعي وليس من حكم التكليفي. عندما نقول حكمه أي إطلاق وصف عليه من خمسة أشياء إما أن يكون واجباً, واجباً من أو محرماً أو منذوباً أو غفوراً من أو, أو, أو مباحاً جائزاً بس فإن حبه عندما نقول حكمه بالفقه الإسلامي أي إطلاق وصف عليه من أقسام الحكم التكليف أي هو يأخذ وصف واحد من خمسة إما أن يكون واجب والواجب والفرض عند الجمهور واحد مم. وعندها الحمدين مختلفة واجب ضمنها أو سنة أقل منها أو محرم أقل منها قليل مكروه أو مباح. هذا حكمه العلماء قالوا أن الزواج يدخل لأقسام الحكم التكليف الخمسة حسب مم. إذن العلماء قالوا أن الزواج إذا أردنا أن نأخذ بعموم النصوص وأن نفهمها جميعاً وأن نستفيد منها جميعاً وأن نراعي مقاصد الزواج حكم الزواج يدخل بالأحكام التكليفية خمسة، فحسب الظروف التي يعيش بها الإنسان وحسب الباء أي الاستطاعة المالية والجسدية والعقلية للإنسان يأخذ فقمة الزو... الزواج يأخذ فقمه أو يأخذ فقمه ي... قد يكون في بعض الأحيان حسب وضع الإنسان والبيئة التي يعيش بها قد يكون واجباً قد يكون مصرياً قد يكون محرماً وقد يكون غيري. فحول التعقيد من الماء لا إذا أردنا أن نفهم النصوص المتعلقة بالزواج ككل. حسب الحكم حسب حال الانسان و التي يعيشها طبعا فبحق بعض الناس يكون حلو الناس يكون ممنوع مش شرط ممنوع مثاله في الممنوع لا رغبة له بالزواج ابدا لا رغبة له بالزواج ابدا <تصفيق> ليس في بيئة معرض فيها للافتتان أو المحرمات القادم المسؤولية ولكن طباعه وتربيته المجربة ظالم بالدكتاتور يعني مثلا اشتهر عنه أكل حقوق الناس عدم القيام بالواجبات على مستوى المستوى الأب والأم ينفق عليهم فكيف ينفق على الزوجات لا رغبت له بالزواج غير معرض للإثبات أو المحرمات وهناك ملاحظات على سلوكه وعلى أدائه فيما يتعلق مثلا بالتعامل مع الآخرين أو بالإنفاق عليهم إذا كان الأب والأم يضربهم ولا ينفق عليهم فكيف سنقول نقول له تزوج لا لا لا يحق له أن يتزوج إلا أن يتعدل سلوكه غير مؤهل غير مؤهل لأنه معروف إذا كان الأب والأم مبلمان ولا يوفق عليهم والنفقة واجب على الوالدين فإذا قلنا والله تزوج سنظلم امرأة جديدة طب أنا أقواني إذا يرجح العلماء أن نعطي حكم الزواج لأن هذا أمر أقواني يفيد الملاجئ كلكم تختلفون أو تسألون تأتي أخذت استشير أختي تقول الله أنا جاءني خاطر وضربه كذا هي صديقتها تعرف أوضاعه التي تعيش بها عندما تقدم لها نصيحة تتزوج أو لا تتزوج، تقبل بالوضع الذي هو عليه الشاب راعي، ليس فقط وضع الشاب، راعي وضع الفتاة أيضاً. فعندما نقول أن لحكم الزواج مراقب من أقسام الحكم التكليف الخمسة إنه راعي بها حال الإنسان. واستطاعته وحال المجتمع الذي يعيش به ومدى الاحتياج إليه نقوم بذلك عطينا كل حالة. ولأن تقول الجميع يعني الزواج مستحب. طب هذا مثلا الذي يعمل ب مثلاً شركة ل ل مثلاً للألبسة النسائية وطوال الوقت ويعني قد تحصل معنا يعني. الذي يعمل في الاسواق دوال الوقت وعلاقته مع النساء بيع وكذا هناك ان بعض الانواع من طوال النساء فان الوقت حتى الذي يكون خلق ودين مشاكل في في لأ... مسه هذه فطره, هذي فطرة فهل نقول لهذا الشاب الذي مثلا هو يعمل في هذه الاجواء والله الزواج مسحب بحقه يعني كلامه ضيعه او مثلا مثلا انت مثلا في الزواج للفتيات وللشباب في اوروبا المشكله والله مش بداخله ليه ما تنكتب على انفسنا مشكله يقول له مثل في بلادنا. أنتظر حتى <مسك> تتكون <تقول نفسك> ودا... <تصفيق> طب ما طب هل حتى ابا هناك ما يتزوجوا حتى ما شاء الله كان كل شيء كامل البيت والسياره والعمل هذا في الاصل الحياة لا تأتي هكذا الحياة تأتي بالتدريج شفاء يكون فقراء يؤمنون ماضي <مسك> فاطمه طب قضيه منها بالقضايا الاجتماعيه عندما ندرس حكمه اذا الحكم حكم الزواج يختلف في اختلاف وضع الإنسان, الإنسان. استطاعه البيئة التي يعيش فيها احتياجه له فقد يكون واجبا كما قلنا قد يكون مستحبا والله مستحبا متى يكون مستحب لديه رغبة بالزواج لديه استطاعة ولكنه ليس بمكان معرض به للتبال والفترة والمحرمات مستحب هو لديه رغبة لديه استطاعة ولكن لا يخشى على نفسه من, من المحرامات والزنة فلنقول هذا مستحب بحقه لا في بعض الناس مثلا أخي يعيش في بيئة قروية بسيطة نظيفة. ما ليس أبناء المدن. لا يجد هذه الآن الموريات وأشياء موجودة هنا صحيح؟ لا موجود هذا في بلادنا. موجود إذا حكمه عندما نقول واحد من خمسة حتى ما ادنسوا. No. هذا الامر ده لا معي لازم ما يكفو عليكم. حكمه يعني واحد من الخمسة. واجد. مندوب محرام. مكروب. مقاصد الزواج ماذا يعني بكلمة مقاصد يا شباب؟ ويا هذا يا ماذا يعني بمقاصد الشريعة؟ عندما نقول للشريعة مقاصدها ما الغاية؟ أهدافها، غاياتها عندما نقول الزواج مقاصد الزواج التكاثر جميل التكاثر جهي لا. أيضا لا التحصن التحصن حفظ النسب جهي هي المقصد الثالث حفظ النسب ضياء الإحصان هو هذا <تصفيق> الإحصان <تصفيق> الإحصان هو الإحصان هو الإحصان والإعفاف <تصفيق> شيء واحد نعم لماذا هذا الأمر أخواني مفيد أن نحدد مقصد الشريعة فضح. الله سبحانه وتعالى عندما قال يعني أول ما تزوجت أنا لا. يعني أول مقصد يعني مقصد يكون حسن والله كان وعشنا أنا قال فإن لما استوحش أنا خلق من من طلعيه هذا حواء ما يكون على مقصد الأول جيد. يعني تحليل جيد ولكن عندما نقول نحن مقصد نريد مقصد يتناسب مع كل البشر يتناسب مع كل الأحكام الشرعية أما الحالة الخاصة كحال سيدنا آدم ليست هي معيار ل لتقصيد أو لوضع مقاصد لأحكام الشرائع أو لأحكام زواجك هو حالة تم إقتضاء الوحدانية ما تسكنوا إليها وجعلوا من موردة ورحمة هو الأنثى ممكن ثم تكثير العدد المسلمين تزواجوا الودود الودود في الودود ذكرت. إذا ذكرتم أنتم ذكرتم التكاثر الإحصان والعفا الإحصان ملحصان ملحصان <تصفيق> الإحصان والعفاء أيضا. يصبح والله حسب ال... حسب الزوج والزوجة يأتي زوج يحطم الفتاة وتأتي فتاة تحطم الزوج. كم زوج؟ سلام عليكم التكاثر الإحصان العار أيضا. السكن والأنس أيضا أيضا النسب صح النسب منا من منفرق ما بين النسب والنسل يا فتيات يا شباب النسل والنسب ما الفرق بينهما باللغة النسب والنسل حافظ النسل هو استعمال الأقراص ليتوقف عنها. <تصفيق> شجرة <شجلت> العارضة. <تصفيق> هذا النسب. أني عرف الإنسان أبا. هذا نسب. بينما في الزينة وصفات أحد يعرف أحدها صحيح؟ النسل. التتاثر. النسل هو الن هي الأجيال من الأجل. فالنسل فوق. لأنكم كان ما تعرفون من مقا يعني من مقاصد الشريعة الخمسة حفظ النسب دسا النسب النسب ويقال بعض العرضين كناية عن أيضا إذا هذه أنتم ترون أنها مقاصد حقيقة كلها لو رأينا في النصوص الشرعية نرى أنها معتبرة سواء في نصوص القرآن كما وجعلنا بينكم ورحمة لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مورثة ورحمة هذا الشيء المسألة الاحتياج النفسي والاحتياج الجسدي مراعب بقضيه الزواج التكافر الآيات الأحاديث ماذا أحسن أحسن مكاثر الإحصان تذالي الإحصان ورد بالقرآن تسجل وجود وجود واليستعرف الذين لا يجد نكاحا حتى يومي الله والفضيل والمحصنات والمحصني كله ممدوح لماذا نقف عند هذا هذه كل حققة مقاصد مرعية ولكن علماء قالوا بعضها مقاصد وبعضها حكم وبعضها يعني أه يعني المقصد بمثابة المنارة للحكم هي ليست مجرد والله أن نعرف ما هدف الشريعة من الزواج كلها نعم أهداف وحكم وغايات ولكن أين يأتي لو قلنا المقصد من الزواج والتكاثر التكاثر يعني الالمتجنة، مصنع، متجنة، نعم مصنع، متجنة الدجاج هاي، التكاثر، حيقول المقصد الكبير هو أحسن، وإذا الشريعة خمسة، نعم، المشكلة أي المشكلة؟ كلامها كلام جميل، أنهم المقاصد الشريعة. طيب هذا من غير الاح... من غير السكن والانس والموده من غير رحمه صح صح من <تكافر> و من غير التكاثر ومن غير موده وسكن ورحمة. مثل زواج المقصود من الزواج الإحسان إذا زواج المسيار رئيسي إذا قلنا المقصود التكاثر وبناء الأسرة لا لا يجوز ولا يجوز ولذلك عند العلماء عندما ربما أنا مره الزواج. عندما بحث العلماء بأنواع الزواج المعاصر مثل ما قضية مثلا الزواج العرفي أو الزواج المسيار أو زواج المصلحة الذي يكون بين أغنياء مثلا أو زواج الجنسية زوج الجنسية. برو أن يؤدي احکام الزواج به اما این يؤدي الى آن الزواج که به امر وقواعده آن است يخرج عنها فعندما از عن است الزواج المعاصر امر از آن است که این امر هل سنقوم بهدم فلسفة ومفهوم الزواج في الإسلام إذا شرعنا بعض أنواع الزواج المعاصر، زواج المصلحة مثلا والله للحفاظ على الأرث وزوجون الفتاة من ابن عمها ولا ابن خالها حتى لا تخرج الأموال، بخاصه أموال كثيرة خارج الأسرة، <تصفيق> ويعيشون مع بعضهم البعض. كل ما ذكرتمه صحيح. وهو تأثير ذلك في بناء الحكم الشرعي الخدمه او مفهوم ان لو دخلنا الى مفهوم الشرع ماذا يعني الزواج بين ذكرا ماذا يعني زواج زوجي دفر وقا ما ماني عريق؟ زوج زوج وقا زوج طلب الرجل اولا انت جيهي. الزواج أحد المصطلحات الإسلامية لمفهوم العلاقة ما بين المرأة والرجل صحيح نعم ماذا يوجد أيضا؟ طلب مثل الخطبة ما ذا وراء النكاح، الزواج نعم. أه... عبر في بعض الأحيان التعابير أخرى عن الزواج ما فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن وصاحبته وبنيه والزوجة صح مم. يوم يذكر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من يعني بزواج كلمة زواج زواج نعم زوجة زواج نفس الشيء ولا تنكح ولا تنكح كزواج أنت تقوم نحن ماكنا العلاقة قلنا علاقة ما بين المرأة والرجل من تسمياتها زواج ونكرم ومن تسمياتها الصحبة التسميات صحيح؟ نعم لماذا أقول هذا؟ أقول هذا بسبب تأثر الأحكام بهذه المصطلحات القرآنية أيضا أول ما احتج به الإثنى عشرية والجعفرية بقضية أن زواج المتعة لم ينسى أنه نص قرآني فما استمتعتم به منه فأدوه من الجران وهي آية فهناك كما يقال في بعض الأحيان اصطلاحات كنائية عن الزواج مثل وصاحبته وبنيه فالصاحبة في, في اللغة وليها تطلق يعني يعني ليس المعتاد والشائع تطلق على الزوج وإنما على الخليلة الصديقة نعم إذن أين العلاقة الشرعية في الزواج؟ فإذا فعندما يأتي بعض الحداثيين الآن ويقول لك نريد أن نفهم القرآن فهم جديد يقوم باستخراج هذه المصطلحات الإشكالية المتعلقة بالزواج الاستمتاع أتهن أجورهن وصاحبته ويقوم بمسألة نصف فلسفة ومفهوم الزواج في الإسلام ليشيع الفاحشة والتحلل باسم النص الشرعي هذا موضوع نعم أنه بديه مأخذ ولكن بفهم سقين بفهم سقين مثلاً صاحبة هنا لم تستخدم بمع لم تستخدم لغرق أو مفهوم العقد الشرعي للزواج مف مفهوم بالمفهوم ال... الروحي مفهوم العاطفي لأنها المصاحبة له صحيح. التي تلازمه دائماً أكثر من أمه شركت أكثر من أمه وأبيه والدليل على ذلك السياق التي ذكرت به الآيات الآيات تحدث عن أن أهوال يوم القيامة تنسي الإنسان أقرب المقربين إليه فكان من المناسب التعبير عن الزوجة بالصاحبة لأنها الأكثر قربا منه في حياته اليومية لا. تصور إنسان... الإنسان عشت إنت وياها ستين سنة تهرب منه وتهرب منك من أهوال يوم القيامة إشفع لي ساعدني يقول نفسي نفسي أنا لا أعرف أنجو يجو لا أحد يقدم لأحد حسن يوم القيامة لا يعرف أن ينجو من شدة أهوال يوم القيامة يجد أن ينجو هو أول شيء فتعبير القرآن هنا عن الزواج والزوجة لقليل الصاحبة له مبرره البلاغي مبرره الحال الحال يعني الظروف التي جاءت بها الآيات ظروف وأهوال يوم القيامة جعلت التعبير هو قضية الإنسان الملاصق القريب الى امه وابيه لاحظ, لاحظ. صاحبتي ووالدي الزواج تزويج زوجة زوج يزوج كله يدل على اقتران شيء بشيء المزاوجة نقول المزاوجة نعم اثنين زوجين زوجين م. ومن كل شيء خلقنا زوجين اسمك ومنها جاءت كلمه عندكم عندك المغاربه انتوا هي فيها جوج زوج. جوج واثنين يعني زوج هي زوج في اصلا في اللغة العربية زوج جوج وا. زوج. جوج هي زوج واه حنا في المغرب جوج واحد زوج لاثنين اثنين في تونس زوج اثنين جوج مستخدمون بهذاك الجيم غيروا يزهلون الجين إيه. فالزوج هو الثنين المفهوم بالمفهومة الزواج آه, الزواج بمفهوم الاصطلاح أي كمعنى خاص كمعنى خاص في الشريعة الإسلامية وكلمة معنى خاص هي مفهوم الاصطلاح عند علماء الفلسطة صحيح. عندما أقول مصطلح ماذا يعني كلمة مصطلح؟ اتفق طائفة على أمر من أمر. على... على الأمر، على أنو، على مفهوم، على مفهوم لكلمة. تأخذ أي كلمة من أي لغة لها معناها الخاص باللغة. صدا، دعاء. لا. نأخذ كلمة من اللغة ولكن نستخدمها بمعنى خاص عند أناس مخصوصين. لا. يعني مثلا المهندسين. الأطباء، الفلاسفة يأخذون كلمة من اللغة ويستخدمونها عندهم، مثلا الحد هل مفهوم الحذف باللغة مفهومه عند عند القها؟ لا. أو عند المناطق؟ الحد عند المناطق هو نعم. وعند القها هو العقوبة. نعم. الزجرية. وفي اللغة حذ الحذف. نعم. والناس يعبد الله على حرف. الحد يعني ها في أخ. هاي المهندسين الحد. حد الحد حد نعم نعمله نهاية الشيء. مثل الحد لأرضك. م. هو أصيلاح استخدمها المهندس بمعنى ونفس الشيء هنا الزواج كلمة لها معناها في اللغة. قال لك باللغة واضح معناها من من الزوج أنه فيه شيء مقترن شيء م. مضموم إلى شيء. <مشيء> الزواج الزواج في اللغة أيضا يطلق على قضية العقد الذي يستخدمه الإنسان من أجل الاقتران بفتاة بالأركانه في بعض الأحيان بمعنى العلاقة الزوجية الوط يستخدم بمعنى العقد ويستخدم بالعلاقة الزوجية ما بين المرأة ورجل كيف المفهوم. الشرع أخذ هذه الكلمة ومن المعلوم منطقاً وبفلسفة العلوم أنك عندما تأخذ كلمة من اللغة وتستخدمها لمعنى خاص عندك يكون اصطلاح ينبغي أن تختار كلمة يعني لها صلة بالمعنى الجليل يكون في ترابط عندما أخذنا كلمة زواج واستخدمناها لمعنى عند الفقايرق ينبغي أن يكون هناك شيء من العلاقة ما بين المعنى تصطيلاحي والمعنى اللغوي والبو وإلا يكون استخدامك خاطئ <تصفيق> يعني والله مثلا قاتل بكلمة حجر وقدمها بقضية الزواج لا أما الزواج باللغة العربية يدل على ضم شيء إلى شيء قران شيء بشيء استخدمها أختمها الفقهاء بمعنى قريب ولكن ضمن رؤية شرعية خاصة أن الزواج في الإسلام هو عقد عقد يكون بين المرأة والرجل به يحل كل واحد منهما إلى الآخر إذ هو ليس مجرد أقتران ما بين المرأة والرجل الأقتران قد يكون صداقة قد يكون صحبة صحيح؟ لا قالتنا هو عقد شرعي بموجبه أي به يحل كل من الرجل والمرأة للآخر أو يستبيح كل منهما الآخر, الآخر. وارتباط الرجل بالمرأة والبعض عبر على قضية أهم شيء بقضية الزوج هي قضية الإحصان والتكاثر أنه عقد عقد ما بين المرأة والرجل يحل كل منهما الاستمتاع بالآخر هي قضية الإحصان والعقد لأن أكبر من أكبر مقاصد الزوج قضية الإحصان والعقد الذي يماثله الزنا أن ما الذي جعل هذا زنا وهذا حلال هو هذا العقد الشريف نفس الفعل ونفس العمل ونفس المقصد والهدف ولاتين هذا حلال وهذا حرام السبب أنه فعلاً ضمن الضوابط والمعايير الشرعية التي تحفظ حقوق الرجل وتحفظ حقوق المرأة هي ليست مجرد متعة وكل واحد يذهب لا فيه ما بعدها هناك ما بعد ذلك هنا تأتينا تأتي قضية أن الحق العام مقدم على الحق الخاص هذه قاعدة فقهية كيف الحق العام مقدم على الحق الخاص؟ إذا كان الله عز وجل فطرني وجعل من الدوافع الأساسية التي جبلني عليها هو الرغبة والميل تجاه الرجل وهي وأنا أمي تجاه المرأة ولكن منعني من تلبية وإشباع هذا هذه الحاجة العاطفية أو الحاجة الجسدية بطرق عابرة هي زين، وألزمني بإقامة أسرة أو بإقامة زواج الشرعي ضمن ضواته لماذا؟ هو هذا حقي بما أن الله عز وجل ركبني وفطرني على هذا هذا حقي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تنبلط <تصفيق> احديهم ولذلك قالوا يعني لا ياتي تشريع يتناغم مع الفطر الانساني وهذا دليل على ذلك كيف الان هو الحق العام مقدم الحق الخاص إذا كان المقصد ان يشبع وان يحسن وان كيف سيستمر النسل سيبقى المجتمع؟ ولذلك كان قضية إشباع هذه الرغبة وهذه الحاجة العاطفية والجسدية عند الرجل يحققه رغباته وإحصانه وعفافه واحتياجاته ولكن بنفس الوقت يحفظ حق المجتمع باستمراره وجوده وبقاءه لا تنقرض المجتمعات فكان قضية أن من أكبر مقاصد الإسلام هو التكاثر وبنافسه فلبينا حاجة الإنسان ولبينا حاجة المجتمع. طب حاجة الفرد كنا ممكن نلبيها ب بزواج متعة أو ممكن بسفاح إذا كانت حاجة الفرد هي وهذا الذي أن هي فلسفة الغريب لأنها تؤله الفرد ولا تقيم وزناً ل للمجتمع ولا للأسرة تؤله الفرد أنت عندما تسأل مثلا مواطن أوروبي لماذا لا تتزور تستغرق ماذا يقول لك عن ثلاثة فهي تتكلم الذي صديقه غير صديقه يقول لك زواج يعني أسرة يعني بيت يعني التزامات واجبات حقوق يقول لك المال الذي أكسبه وأدعب عليه أنا حقا أستمتع به لماذا أنفقه على امرأة أخرى لماذا أنفقه على ولد؟ ليس هو الذي يعمل،, يعمل هكذا يقوله هناك تأليه للذات يقول لك أنا هنا سأعيش ستين سبعين سنة ثمانين سنة أنا أريد أن أستفيد من هذا الوقت بالمتع والمسرات والأفرح لماذا أتحمل أعباء ومشاكل الأسرة هو يريد مغنى من غير مغرم هكذا يقول الأوروبئين قال انتهى لماذا أقول لك لماذا على الذي تعبت أنا, انا انا أذهب به رحلات واشتري سيارات هذا اذا, اذا, إذا؟ هو ما هو العائق النفسي امامه عائق هذه الفلسفه اللي حب الذات انا اولى ده ده حتى ولكن... لا يريد أن يتحمل عباء الأسرة؟ يقول يمرض يتعب مدرسة أتى به أقول لك أنا بغني عن هذا. لا. هذه الحاجة التي أنا أشعر بها، ألبها بطريقة أبسط من ذلك وأرخص. ولكن بعض المرات دكتور ذيادة نجد نجد المرأة هو يشتغل وهي تشتغل وهي كذلك تنفق عليه. إذا بمعنى هو ينفق على المرأة ليس مثل كعقلية مثل نحن كمسلمين لك لابد أن تلبي له الحاجيا. ولكن 99% هنا باوروبا مثلا الزوج إذا تزوج بالاوروبيه كيف ما كان هي تنفق عليه وينه في ثقه لا في قضية كل شيء بالنصف اختار اختار لا ليس وانا ليس لا. لا. ل... لا. لا. صحيح وهذا غلبي يعني. كلهم يعني ولكن يبداون من الصفر بعض حيث. المرات كل واحد يطالع نفسه ايوه هذا هو هذا هذا طيب هي تعمل هو يعمل الولد لولد ويشترك إلى ليزاك. أن يكبر وإلى أن يكبر وبن بنيعته به يوم بيوم الدولة تعطي مكل الدوّار يا أخي مكل الدوّار مكل الدول <تصفيق> لديها مقدرة رواتي إسبانيا وإمارة لا تطعى أموا يطعى لا المرأة من ناحية الفولس للأبناء ليس كل الدول لديها مقدرة أن تنفع الأولين الى ان يكبروا ويعملوا فمن سينفع سينفع الأب والأم ما دام هم المسؤولين أمام القانون لك لماذا أنفع عليه والله ربما لن يعمل حتى يزوز بعمره خمسة وعشرية أو ثلاثين سنة إلي يتخرج من الجامعة من الملزم بالنفقه للنفقة قانونية لأقولهم لماذا يقتطعون جزء من المدخرات وأموالهم في تأليم الذات واضح أكواني صحيح صحيح أصلح الفلسفة فلسفة ما عندهم فلسفة يعني حرام أو الشيء يقلل حرام والحلاف لا يقول لك هذا بالتراضي يعني الزنة ولكن بالتراضي الأغتصاب بالإكراه أما هذا بالتراضي أنا لا آذيتها ولا آذتني عندهم هكذا الفلسفون الأمر هكذا لديه أحتياج أنا لديه أحتياج طبادل المطالح مشتركة <تصفيق> يا سلام لذلك عندهم التعدد لا في أسرة ولا في مجتمع ولا في شيء هكذا الفلسفة عندهم مم. تعدد عندهم مثل جريمة ولكن يأخذ صديقاء وثين ثلاثة لا إشكل فيها إيه ما بأهمه مسمحنا هذا بعد لا. بس نزل الحنفشي. هذا سلامي. والله حدثني أحد من هو كان قائد قائد في في الجيش. السلام عليكم. <Matrix> <abrupt following> هو قائد في الجيش. كان يقيم أهلاً شيخ محمد. كان يقيم دورة أركان في رو في أيام الاتحاد السوفياتي. تعرف كان كل دولنا الشرقية كان. حدثت له في. <تص> فقال مر بیالآکادمی عسکری در موسکو، ای اکبر آکادمی از اکبر آکادمیات عسکری در عالم، کل دیهم استاد محاضره،یی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای وجود ناک مشکل. معنیم. هست من واحد عن بعض الأمور بثقافتهم, بدينهم, شو عن الزوجات. من دول كثيرة. كلهم المسلمون اهانه للمرأة شهوانيين متوحشين كل مصطلح على <تصفيق> ما شاء الله ليتغير و بنبدا او يعني يتحدثوا وكلهم يعني كلهم اكاديميون يعني ليسوا مجرد معسكري كلهم قيادات فماذا قالت له سورة قال أنت ما رؤيتيه يا استاذه بدرج قلبي انا والله قال لها الاف الضباط قالت له أنا أرضى أن أكون الزوجة الألف على ألا أكون العشيقة ثانية الله أكبر حقه! قالت؟, قالت ولو نحن كنا مجتمع يعني.. غربي ولكن يبقى النظرة للزوجة غير نظرة إلى العشيقة والصاحبة قالت لهم أنا كتبذك في سورة أنا أرضى أن أكون الزوجة الألف على ألا أكون عشيقة ثانية قالت لها فعلها الحقوق لأي احترامي لنظرتي بالمجتمع وهذا قد فاجأ الجميع. هذه فيطرة فيطرة. الحق هو يعني. صعيب. لا مو صار الحق يعني هاي معناته إنسان فيها عقل موضوعي شوي يعني. هي عندها شيء من الموضوعي. إذا مفهومه قلنا المفهوم في الاستيلاء ينبغي أن يكون له علاقة وصلة بالمعنى في اللغة وإلا يكون م. هذا الاستمداد خطأ. فعندما مثلا أخذنا كلمة الصلاة من اللغة استخدمناها لمعنى خاص فقهي أفعال وأقوال ممتدة م... كبيرة مفتمة بالتسليم بشروط المخصوصة. مم. لأن الصلاة تحتوي دعاء. تحتوي دعاء. مم. فهناك علاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى. استلاح. الصلاح ولا يكون الص ال الصلاح خطأ. لأنك أنت فولا أن تقول كذلك عندما أخذ الفقهاء ومفهوم الزواج من اللغة الزواج به معنى الضم معنى الاقتران يطلق على العقد الذي به يقتنن الإنسان الرجل بالمغة فأخذوه وتحدثوا بمفهومه الشرعي على أنه عقد بين المرأة والرجل, والرجل به يحل كل منهما للآخر وعبروا بتعابير كثيرة العلماء تأثرت في قضية ما هو مقصد الزواج فالذي يرى مقصد الزواج في قال عقد أو اتفاق الرجل والمرأة يكون بين المرأة والرجل يحل لكل منهما الآخر الاستمتاع أو يعني وهكذا والذي رأى أنه مصري أكبر من ذلك يحل كل منهما للآخر أو اگر می‌این مصطلحات القرآنی در زوال، در زواج، مصطلح دوارده‌ای در قرآن، النِكاح و الزواج، النِكاح و الزواج، والنِكاح و الزواج و نفس الشیء، ولی دلیکه، بعض فقهاء الشافعیه و الحنابله، لا ينعقد الزواج اثناء العقد إلا ب اللفظ الحقيقي في الزواج وارد في القرآن فلا ينعدم. لا لفظ التزوج أو الإنكاح. زوجتك أو أنت. ما؟ المال في أسهل ذلك. المال أسهل شيء وهو يعني أفضل وأريح للقضية العاطفية. يعني هذا كله مؤكد. لماذا؟ يعني؟ قاد لأنها الاصطلاحات الحقيقية وليس المجازية لمعنى الزواج. قلنا في البداية. والحقيقة مقدمة على المجاز. م. بعته كهذا واحد كهذا. نعم. قضية الآن الخطبة. أمم. قضية الخطبة. ماذا تعني الخطبة؟ وطلب الرجل. بمعنى العرفي المعتاد في مجتمعاتنا عندما نقول والله خطب فلانة أو يريد أن يخطب. هو طلب الرجل للمراهقه قصد الزواج والله ما شاء الله ماسك يده عم تشوف أفلام عربي كتير تركي هذا الشيء اللي بعدين انحني على رجله ورا رجله حلوه الرومانسيه برضه اسمه بغلا بشرح الشيء والله يا دخلها مع شخص ضخم الرومانسيه وحتى بالازره الله اكبر این برحاله قبل زمانه واسلام جاء باید ناشت انا طلب نوما ما مع معنى الخطبه حتی نعرف الفرق بين المعنى العرفي الان الشائع في مجتمعاتنا و المعنى الشرعی لانه لهو تأثیر تستغلد من تثیر من العائلات و الجخوه و الاخوات عندما تتوانا اشياء هم يظنونها شرعا <تصفح> لا، هناك عندنا ما بين المفهوم العرفي للخطوة وما بين المفهوم الشرعي في بعض الأحيان بين الناس بالمجتمع لماذا لماذا يستخدمون كلمة خطوة شهود وخطوة وهي الأم هو طلب الرجل للمرأة قبل الزواج. قبل الزواج وقبل الزواج طلب الرجل المرأتي يزواج بها ألي ما؟ يا فاترة قبل الزواج أحسن يعني ليس في الطويلة ما شك في ناس ما شاء الله عشر سنين خالي درسوا بعضهم يرسوا معمقة معمقة عندما نقول والله كلانا مقوبة أو جاء خاطئ أو مرتبطة ألف الواقع حالي حالي حالي يعني ااا الخطبة أصبحت كذبة يعني لا يعني, يعني في الشر يوعد بالزواج وليس بالزواج ولكن في الواقع كما كما نرى يعني في أحسن دول يعني أصبحت كذبة الصورات شريف والدي جماع نحن نستخدم الخطبة بمعاني كثيرة كما قالت أخي نستخدم نعم. معنا إبداء الرغبة ب زواج فتاة معينة. تكلم عليها. طلبها طلب مبدئي. وقع رقعة مبدئية. ولكن كما قلنا تستخدم أيضا بمعنى زواج أو استخدم عمليا ك ك ك بمعنى زواج. الزواج هي أصل اليوم تغيير كل شيء. هي وعد كما قلتم هي <تصفيق> إبداء ولكن تستخدم <تصفيق> الآن. ده بالطبع كفر استخدام من هو هناك عطل شارعي مصباح ليس مجرد اظهار اظهار الرغبه او, أو الوعد لا لماذا لأنه صار عندنا تفرق ما بين طلب الفتاد مابین انشاء اسره الدخول که می‌ساده. فتره ما قبل دخول. ما قبل ز... ما قبل انشاء اسره و هي من قدمات... من مقدمات. مقدمات الزواج. لماذا يبعد الفقه أن يبدأ رجل ربته بالزواج بفتاة؟ لماذا يقولون غجور؟ صوت, صوت عالي له الخوان صوت عالي <تصفيق> و... يعني يعني بالمرأة تختبرين يعني مثل الملكة والفراسة عرفتنا يوم ينتغير كل شيء <تصفيق> هو حقيقة يعبر بكتب الفقه عن قضية النبّية الرجل ورغبته بالزواج بفتاة هو مراعاة للسائد من طباع البشر أن الب أن الفتاة يغلب عليها الفريوان كان الشرع لا مانع من أن خليجات طلب تراصص من تبديها المرأة مثلا رغبتها أو بالزواج من إنسان ولكن المعتاد الشائع العرف أن الرجل هو الذي يطلب يطلب هو الذي يتقدم ما في حياة من المرأة <تصفيق> يعني في الحياة موضوع <هو> يعني احتلت عيارة <تصفيق> كذا فلماذا المرأة يغلب عليها الحياة ولذلك ينص الفقهاء ليس من باب الحكم الشرعي أن <تصفيق> هو الذي ينبغي أن لا يكون من باب طباع البشر <تصفيق> الغالب الشائع أن الرجل يكون لديه شخصية أقوى في هذه القضايا سيستطيع أن يهجوم كيس <تصفيق> ولذلك لا يعبرون عن قضية الخطوة من المرأة ولكنها شرعا لا إشكال عليه ولكنها تعبية مراعاة للحالة النفسية والفقرية عند البشر أن المرأة يضب عليها الحياة فعالة لا تطلب. شانت تدلل كمانا يا باعت الطوبة شانت تدلل رسي علاق باعت الطوبة ولا جناح عليكم فيما معرض به من خطبة أحسن ولا جناح عليكم فيما ما استعمل هذا المصطلح في معرض به من خطبة إنسان <تصفيق> الآن بس ننتبه لقضية الخطبة تستخدم بمعنى الوعد بالزواج مع ترى ما في ما في عقد ما <تصفيق> <تصفيق> تستخدم بمعنى الإظهار الاحترام والرغبة والجدية بالتقدم للزواج منها ولكن نحن الآن الخط لا ناس لا نستخدمها نستخدمها أنا يعني الملاحظ لا نستخدمها هي مرحلة ما قبل الزواج مرحلة ما قبل الزواج هم ننتبه إلى قضية لماذا نتكلم بهذا الكلام لأنه حقيقة هناك خلط ما بين مفهوم العرف والمفهوم الشرعي. يعني عندما آتي أنا وأسرتي أبي وأمي وقبيلة أبعي ومحارة ومدينة <تصفيق> كلها مشان أكبر فتاة سموها نحن عندنا الوجهة أو الجاهة الجاهة يعني الوجهة يعني الناس المحترمين من ال... من العلماء والأغنياء والسمعة الطيبة <تصفيق> حتى أنه يعني من باب التنسكي للعائس سموناها الجاهة عندنا أو الوجهة يعني. يتقدموا من باب كمان اكرام عائلة ال... الزوجة <تصفيق> الزوجة جاءتنه بجاءتنه بناس محترمين لهم مكانتهم بالمجتمع تسقيت للشاب وإكرام للإكرام للأهل الزوجة لا ما صفر على الإنترنت تتزوجين في <تصفيق> سوق <زوجة. تصفيق> نأتي أمام القوم وكان الله يحب المحسنين حتى هذه الطقوس الجميلة لأسبابي أمام الحضارة المادية وهي هي جميلة. <تصفيق> عندنا جاه جاه يعني 30-40 شخص ويأتون بمعهم بالهدايا ويأخذون موعد وأهل الفتات يجهزون أنفسهم بالحلوة والطعام وأيضاً بيأتون بوجهائهم ويتحدثون. وتشكون فيه بركة وكذا. يعني سبحان الله يعني طقوس جميلة يعني. طقوس جميلة ويضعون الشيء في في القذيفة أهم في عريشة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تعجبك أنت عندهم المشايع كل شيء لكم كل شيء راح الله صامد سمع قدر الشيخ هذا واحد فهنا هنا الإشكال الإشكال هو المفهوم العرفي والشرعي للخطبة كيف لما يأتي أهل الزوج والوجهاء ويبدون رغبتهم واحترامهم وإرادتهم بطلب الفتاة يتكلمون يتحاورون في بعض الأحيان يناقشون بعض القضايا يقولون لهم نتشرف بكم وأهلا وسهلا إن شاء الله نرتب الأمور الفاتحة على نية التيسير يبتدأ الشاب والفتاة بالزيارات والخروج مع بعضهم لأنه لانه حصل قربة يعني جاء الوجهاء يعني هكذا يعتبر الناس حتى هنا وحتى في بلادنا يعتبرون خاص إنه أصبحت طيب يا أخي ما أدري شرعة هاي شو لا إلى هذه المرحلة اللي هي مسألة إبداء الرغبة إظهار الجدية بطلب الفتاة وجاء المجاهد ويعني طلبنا منهم وأبدوا أهلا وسهلا تشرفوا بعائلتكم إن شاء الله نتفق على القضايا البقيه من القضايا إن شاء الله في الأيام القادمة يبتدي بقى الشاب ياتي للزيارات وهي تقرب معه حتى يتعارف يتعارف يتعارف والتش... أخوية كل شيء هو الحب العذري عند, ال... عند ال... الله عند ال... وصح الله, وصح الله ش... الدكتور ضياء شوف يعني بتفكر هي ولكن دكتور ضياء إلى الآن, الان, الان مجرد الإبادة نعم والمشكلة التي تقع حينما يتخرج معه في هذه المرحلة أولاً ستكثر من الخرجات معه هذه البنت ستتعرض لإهانة كثيرة عندنا في مجتمعنا نحن الكثال كثيراً قل ما يتزوج بها لا يتزوج حينما تسير معه ويقول لأهلها بأنها إنسان مريضة أو مجنونة هو يفقط يكذب عليها وثم بعد ذلك هذه البنت معرضة للعنوسة في البيت هي ما الزوج لماذا؟ لأنه آهانة كان يخرج معه في الشارع وفي الأسواق حسنت عليه هنا أخواني شرعا نعم هذا الذي حصل الذي يحصل في مجتمعاتنا وعوائلنا هل هذا يعتبر عقد شرعي لا يعني يحل به للرجل أن يختري بالمرأة وأن تخرج الفتاة معهم لا لا وأن يذهب لها هذا لا لا لا, لا, و... لا, لا ما يسمح له شرعاً وعقلاً وعادةً ما يسمح لها عادةًا ما مصنع مصنع مصنع مصنع مثلما الاتختي مروا عندهم شايت عارفوا على بعض بيدرسوا نفسيات بعض حتى يتكلموا. مع بعض يعني هالأساليب هي ترعى الشباب كلها حق بنا بس طب. طب نقول له يا أخي ماذا تريد أنت تدرس نفسيتها درس نفسيتها تعالوا وازوجوا. تشوفوا أوجه ال ال التقاء المشترك لماذا ليك هذا بعد عقد صغير حتى نضمن حقوق الرجل وحقوقه وإذا ما تفهم بعد لا إلى طلاق. جيد. ولكن هنا أقول هل يحل له شرع أن يخرج معها؟ حل. أن يلتقي بها؟ ما ؟ ما ما ما هي كأي فتاة في الشريعة؟ محرم أم خام؟ أبوها. هاي سبيل, اللي... سبيل النبضة جاء خطب يعني أحد الأشخاص بنت في فردان لدينا في المنطقة. فكان أبوها يرفض أن يعني تخرج مع خذيه. فقالت له ما السبب؟ أنا أريد أن أتعرف عليه حتى أعرف هل يصلح أم لا. قالها والله أنا تزوجت أمك صار لثلاثين سنة ما فهمت. رجعتني في يومين ثلاثة. لا هذا إخواني. شوفت يعني الأمور على حق كثير، وهذا في شوف هذا يعني. آه ما ظاهر كل واحد نظر أجمل ما عنده. ما ضايف. كل واحد نظر كل واحد نظر أجمل نا عنده. ما ضايف. كل واحد نظر أجمل نا عنده. ما ضايف. كل واحد نظر أجمل نا عنده. والله لا تتعرفي شيء والله ما امتقى ده دي كانت خطب كم شهر خطبه عندك أنا والله صراحة يعني أنا تبعت شهر شهر شهر شهر أنا شهر شهر اتبعت شهر اتبعت شهر <تصفيق> انا قصدي بعدها عم طالبتها الى ان انشأت البيت انشأت البيت شهر شهر ما كان شح الله الوقت كانت على يوسف ما زلك خاطبة الله أكبر كم من كم شهر سنة جيد سنة عامل جي. آه, أه جميله وثينة مرحبا حسين والله تقريبا هكذا كنت في في المغرب ثم أتيت إلى أوروبا ورجعت سنة. تقريبا, تقريبا ثلاث أشهر أربعة أشهر هذا شيخ وقعت نعم أخواتي للمتتزوجات مهم جيد أيضا من أقل من شهر الله. تزوجت من سوري ما شاء الله. ما في سب ما ما قلناه. عام. شهر. عام وشهر. عام وشهر. مين؟ عام وقنا عام. عام وشهر العام. طيب جيد. وأنت دكتور. أنا تقريباً تقريباً تسعة الأشهر ما شاء الله عزيز شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً طب هل ترون أنها مرحلة مهمة أم لا؟ مهمة جفة يعني رأي كل واحد جفن. أنا رأيه رأيه رأي. رأي. رأي ما عند القمع ولا الطهاب آآ حرية حرية حري. نعم طعب أنا والله أظنها يعني أحسب التجربة وحسب هي من الأحسن المستوى وطول شوية للموتا تحصود طول طول يعني مدة شهرين. أما هذه ما يقول لك عجب أمطها. ما نرى. ما نرى أن سرعة العلم طول فترة الخطبة جيد. أصل. ما هو العصر يعني. حاسر. حاسر. حاسر. حاسر. حاسر. يعني طول العدم. عدم عادم. طول. علم. علم. يعني كان دي ترى إنه يعني ما. الوقت المناسب أيضا. وقت المثالي أو المدة المثالية كان إلى حد ما. دكتور أضياء بالنسبة لي أنا كمثال عندي بنت أريد أن أزوجها لا. أول ما لك شيء قبل أن يأتي ويخطب أشتريته عليه شرط بمعنى تخطب تتزوج لا. أي بمعنى ما أسمح لك لا تتصل بها ولا تخرج معها ولا تتكلم معها خارج البيت هذا شرق بمعنى شرطي أنا لا أسمح لها ويدخل إلى البيت عادة ما تسمح هو يدخل فقط خاطب ويجلس معها ويقضي معها اليوم صحيح. كله ويخرج يخلس... صعب شويه و هي صعب حدود هذو صح اوضاع اوضاع <طبيعي. same تصفيق> <تصفيق> <تص: <تصلي> ما تحدثنا عنه من طريقة أن يأتي الأهل أو أن يأتي الأقرباء ويظهرون رابتهم ويرادتهم هذا هذا ليس عقد شرعي بشأن ذلك. يقرأ أطفال عنيه ليس عقد شرعي. ترقى العلاقة علاقته بأي فتاة موجودة في الشارع. فلا يحمل خلو بها ولا يخرج معها. ولا اتصال بها. شوف أخوان. من ما نتبلع أنفسنا. الفتاة هي الحلقة الأضعف طبعاً كان بها القضية. نحن عنا شاب نحن ي... بيقولوا عنا في سوريا بساوي سبعة وزن يعني السبع الكبائر وفوق زيادة. مم. ويقول هو رجل لا يروه صحيح؟ صحيح صحيح. نحن نقول عنا بساوي سبعة وزن متى؟ هو رجل. صحيح. فنشي إذا فرضنا بهذه المفاهيم. ووللأسف الفتيات هن أكثر متشجعات لقضية التعرض, <تصفيق> التعرض على ال الشاب ولكن هي الحلقة الأضعف هي الخاسر الأكبر الضحية بسبب صراحة المجتمع الذكور بسبب صراحة ما في إنصاف يعني عندما يخطئ الشاب بس كما لو أخطأت الفتاة فتتأثر جداً يعني كما قال كده قاع عليس أو توصل بيعني بي أشياء هي هي, هي تفعل شيء. فعندما نقول نحن يبقى حتى مر مرحلة التعاون ضمن الإطار الشرعي, الشرعي هي أرحم لتسيء إخواني من آآ آآ ما يلحق الفتات من مشاكل ومن سمع حقيقة الأمر ليس سهل. المجتمع تم عليه الشباب حتى الشباب الآن يعني لا تزدش تقع. ربما حشيش ربنا الطلاق طبعاً ما تعرفون ما تعرفون. وده الدراسة قبل الزواج. الدراسة قبل الزواج. مو دراسة حسابه بالبند. دراسة أخلاقه وسلوكه ووعيه. مو بالأداء دراسة حسابه بالبنك سبب البنك. وبعدين هذا الشيء ربما عنده أمراض عنده كثير من ال. وفات وفات اجتماعي. وبعد منا خلصن حتىت منه إذا كنت شاطر. هذا أقوله. أكون النظرة عن الكل شيء عندما يتم الأمر إذا أكون بطل أنقذ الفتاة منها صح؟ ولذلك أخواني حاليًا مرحلة الخط الخطبة اللي هي مرحلة ما قبل إنشاء البيت واجتماع الفتاة مع الشاب بمنزل خاص في منشأة أخرى مرحلة أنا الواجب مهمة جداً جداً جداً لأنها سبب لنجاح هذا المشروع <تصفيق> الذي قال العلماء على أنه مشروع <تصفيق> <أباد. تصفيق> ليس لا يحصل بالزواج <تصفيق> كثير من <الطراحة. تصفيق> في أسرة في الحلال في, <تصفيق> في علاقات اجتماعية <تصفيق> ربما يحصل مشاكل ما بيننا على مستوى العائلة الكبيرة معنويته <تصفيق> فالمقصود به الدوام والاستمرار والثبات عند الزواج فمرحلة الخطبة هي من أكثر عوامل النجاح إذا كانت ضمن الضوابط الشابية وضمن المرجوع المقصود منها ولذلك التفريق بقضية السماح بالدخول والخروج وكذا أمر خطير أنه هناك حل وسط يفعله بعض العوائل وخورجين. وهو لا يسمح لا يسمح لا للحداث ولا للشاب أن يجتمعوا وأن يخرجوا بمجرد ان یکموبها من اهلها او یکی رو وبنفس الوقت لا آ آ آ قضية آ آ تثبيت العقد قانونی مشكله ها؟ ما, ما ما, ما, ما في زواج من غیر؟ بلادنا الامور مختلفه في بلادنا الامور مختلفه في بلادنا الذي يفعله البعض أنهم يأتون بأحد العلماء ويعقد الزواج عقدا شرعيا ويوثق بورقة ويفعل الأمر الثاني مهم جدا أنهم يعطون للزوجة وللأب في بعضها معا حق فسخ الطلاق في فترة الخطة مو تكون تعرفوا على بعض؟ نعم. يعني تبغى. سيكون عقد شرعي. نعم. سيكون عقد شرعي. لكن هي. ولكن حتى لا يترتب عليه كما قالت أختي ما يتعلق بالآثار القانونية وكذا عقد شرعي يثبت أنه الورق بحضور الشهود وحضور الع العوائل وضماناً ألا يتعسف الخاطب يتعسف يعني يسيء استخدام. عقد والله وراء لو إذا أطلق عقوني عشرة ألاف يورو إلا أطلقهم يا سلام الخطة هي من أجل أن يتعارفوا وأن يتفاهموا آه. مو أجل أن تصبح عبدة عندها لكن شريح غا... ضل العصم بيد المرأة ده. حتى وإن يعني تزوج حسب م... الشرق حسب الشرق ممكن يقول لها أنه انتي أن أنت لك أن تطلقي نفسك إلى أن يكتبت العقد ممكن, ممكن أن يكون حتى أو أن يقول لها حتى هي لا تتخذ قرار متعجل يقول لك الحق لك الحق مع أبيك يعني برأيهما سوية أن يمنح ويبقى الحق له يبقى حق الطلاق له ولكن هي لا لها حق أن, أن تفرط ربما يتفاق له باتفاق الشكاية ولكن يكتب حتى صار أي شيء تترك فترة ست الأشهر حد أقصى سنة كما قلتهم. بعد ذلك يمكن أن يتم تثبيت الزواج. لأن هنا وهنا الآن لا لا يسمح فعل هذا. هذا ممنوع. وعليه إشكال قانوني كبير. وعلى إشكال قانوني كبير. ولكن هم هنا على سبيل المثال يعني هم يجيزون المصاحبة يعني. فما دخلهم يعني إذا كان هناك مصاحبة ب. ای بس مسئله اینو خارج ایتالیا محتل. علیا نه عرف حتی اینو احد يعني متزوج من چهاره. هو مسجل فقط بيعمل واحد بيعمل زوجه يعني مشكلة يعني مشكلة كما لا يراعي خصوصية بعض الأديان كما مرحلة خطبه مرحله مهمه جدا جدا ولكن ما ينبغي ان نبالغ بحسن الظن بالشاب او بالفتاه مم. مم. <تسجيل> <تسجيل> للاسف للاسف ادكر لي احد مشايخنا حادثه وقع بها حكمه قضيه التفريق ما بين خاطبين <تصفيق> على ما يبدو الأهل لم يدرسوا الشاب جيدة تسرعوا به في تزوجه ربما من ذهيمان ربما يعني أول فتاة الأحقاد. بعد الدراسة وجدوا أن الشاب هو حقيقة الشاب هو إنسان فاسد <تصفيق> سيء جدا. صل الله عليه وسلم. هو يحترف هذا الأمر حتى أنه لما سألوا عنه كان يقول لأصدقائي هل ترون هذا الخاتم الذي بيدي؟ أنا اشتريت به 15 فتاة مجانا. <تصفيق> <تصفيق> يا الحمد لله ما شاء الله. وكيف تزوج؟ <تصفيق> بسبب هذه القضية التعارف ما قبله يأتي بأهله ويأتي ثم بعد ست أشهر يمل منها ينتقل. ينتقل إلى غيرها قبرتي هل ترون هذا الخاتم؟ اشتريت به خمسة عشر فدان مجانية. ماذا هذا؟ في ناس أخواني لا يعرفوا لا حلال لا حرام لا قيام لا, لا, لا, لا مبادئ لا أعراض لا ماذا؟ هكذا يعملون هكذا يعملون هكذا. العصبية. فالقضية أخواني لا هي قضية أن نرى أن الخطبة غير مهمة وأن لا بس القضية قضية حفظ حقوق وأقول دائما الزوجة أو الفتاة للحلقة الأبعاد. وهي خاصة الأسر. بس أنا هيند أنا. أنا برأيي ولد ثبت في المحكمة. ولا ينشق تعاليلات تلتقي الى بيته الا بعد سنه خطبه افضل لها من لا سمح الله ان تتهم بشرفها او بعرضها او يترتب عليها اشكالات مشكلات قانونيه واشكالات استرد صار حمل ما دنافع ولو يوجد عقد والله عقد عقد عرفي يعني عقد بين الناس وكيف تثبت هذه الفتاة انها منهم انما فعلت ذلك على انها زوجة. على انها او صاحبه. يبقى ولو اسمها مطلقه اض ما يبقى اسم انها انسانه ما يقال عنها نخاف في عنا السقطات هي أخطر من إن إحنا كمراعات لأعرافنا وعقليتنا ومجتمعاتنا. فينا في تدات اقتربنا بسبب ذلك، صحيح؟ ولو كان في خطب، نعم. طب يا أخي خطأ وووبي أرادتكم أنتم الل... الذين زوجتموني. يقول ما أحد سمح لك تتجاوزي حدودك يعني هذا الأمر مقبول هذا الكلام. مثل دكتور ذي نحن عندنا واحد لو. ذهم من هنا من بلجيكا وغولاندا وآلمانيا من أوروبا لوحات أوروبا بسيارته مباشرة أي أسرة يذهب إليها ويخطم منها إلا والبنت تخرجوا معها كما قلت هي الضحية ثم يخطب هذه تقريبا في شهر العطلة التي يقضيها في المغرب 15 بنت أو يقضي معها. هكذا يعمل نحن عندنا الآن ولكن الحمد لله بعض الأسر الآن مصر. الحمد لله لا لا. هذا مثلا قدير التوعي عدد التساوض سمعت بأوروبا صحيح يعني الأمر ما عمل. لا شك مرحلة جدا جدا مهمة مرحلة أوه. الخطبة ما قبل إيشاء البيت والأسر جدا مهمة لأنه الآن لا يوجد أولاد لا يوجد نفقات لا يوجد ما لا يعني لا يوجد آثار قانونية كبيرة على مسألة التفريق الآن في مرحلة ما قبل إيشاء تبقى الأبرار الأقل النفسية والمادية و المجتمعين ولذلك مهمة جدا ولكن ينبغي أن تكون منضبطة لا نقترب كثة الشعارات والكلام لأن كثة سأخسر منها الخطبة عند العالم قالوا إما أن يكون بشكل واضح وصريح أريد أن أتزوجك يعني يعني يكون بشكل واضح وصريح وإما أن يكون بعبارات يسمونها عبارات التلميح والتعريض فيما عرضت لا جناح عليكم فيما عرضتم به التعديد وعدم التصريح وإنما إظهار الكلمات تبدي الإعجاب تبدي الرغبة تبدي احترام الوعد بالزواج في المستقبل بطريقة غير مباشرة وغير واضحة ننبه إلى أمر أن هذا جائز وهذا جائز للفتاة الخلية ما يعني الخلية أي غير المتزوجة أو التي بحكم المتزوجة هذا جائز أن تستخدم صلب التصريح أو التع أو التلميح جائز للإنسان للفتاة غير متزوجة أو ليس بفم المتزوجة الإشكال الإشكال هو بمسألة أو بثلاث حقولات خطبة المخطوبة لأنه ورد نص صريح به ولا يبيع بعضهم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته أخير. اتبهنا هذا من المحرمات في الشريع مدام هو خطبها لا يحل لك أن ولو لم يدخل بها ولو لم تنتقل إلى بيته لا يجوز فتاة مخطوبة أن يأتي إنسان ويعرض لأنه هذا إفساد لعلاقة مستقرة نين متزوجة هذا من المحرمات والتباية ثلاثة تكون في في حكم المتزوجة من هي التي في حكم المتزوجة التي طلقت طلقة واحد طلقة رجعي هذه لا تزال يحل لزوجها أن يرجع لها متزوجة ما انتهى العقد الزواج بينهما والعلاقة بينهما بيننا الصغرى الطلاق الرجعي هي طلقة واحدة الطلا الطلاق البائن بيننا صغرى الحنفي يرى أنه لا يجوز، أوه. جمهور العلماء يرون أنه يجوز لأن الأمر منتهي لا مجال للعودة إليه، وإن كانت بمرحلة العدة ولكن لا مجال خلاص الأمر حسم حسم، طيب أنه ولو حسم مبدئيا وإن كان لا يحلها الآن تتزوج من أنثى عدّة الطلاق ومع ذلك يجوز تقدم من الفص يجوز تلميع أي في أي مرحلة تلميع إذا كانت طلاق رجعي الطلاق رجعي في الطلاق الرجعي تعريل نحن التعريل فقلنا التصريح أو التلميع للخلية مم. الخلية عند العلماء غير متزوجة أو ليس الشبيهة بمتزوجة الحالة الثانية اللي هو التعريل أو هي الحالات نحن التعريل قضیه ال... من؟ طلاق رجعی الرجل... طلاق رجعی يحرم البائن بینونه صغره صغره جمهر علماء به المط... المتوفى عنها زوجها وهای في طلاق الوفاة اربعة اشهر و يحل التعريض. في... الان لا تستطيع ان تتزوج. لبعد أربعة أشهر وعشرة أيام هل يحل لي أن ألمح <تصفيق> لرغبة بالزواج منها <تصفيق> نعم فإذا المطلقة طلاق رجعي يحرم المطلقة طلاق بينونا صغراء هناك خلاف العلماء يرغون جواز التعريض بذلك المتوفى عنها زوجها وهي ويكفترة عدة يحلو الوقت يكون أدوى ترية إن شاء الله يجزيك <تصفيق>